رُسُلِ السَّمَاءِ أَنَئِذْ كُمْ نَدْرَا وَايْحُم دِزْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِي تَكُونُ جَنَّاتُ وَيَجْعَلُكُمْ آمِنًا مَا لَكُمْ لَا تَصُدُّونَ عَنِ النَّاسِ وَقَ أخوارا ألم تروا كيف خلق وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا الارض نبتت ومن يعيدكم فيها ويخرجكم اخرا والله لا نقوم الامر صفا اذا سلوك منا